119. والذين سعوا في آياتنا معاجدين أولئك أصحاب الجحيم 110. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا مما ألقى الشيطان في أميته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي يُضَاعَفُونَ بِتَسَلٍّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ له الحق من ربك فيؤمن به فتبتله قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مريه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم